انا جنتي وناس Vega يعني سوال حيدا قدير يلي تخربه هي حرب العالمية انا جنتي وناس Vega يعني سوال حيدا يلي تخربه هي دبزا عالمية يم Bruno خوف مشاهزة انا قادوا ابن كيف حان فقالف يم kartوا مشاهزة سخونه da ba da da wulish qada mhaba ya sir heta da diur ba la ya kesa shaba la ta shab ya no sel juti bolta ita ay ay janika wati jira ya jan ay la haba la shaba dunya no ya sir ibrahim ibrahim ibrahim ma shibari Kuršija Nitsa huramba ka يا خدام يا تعرفني تجد ايذا هل انا بايدي ومسايسو انا عقل الدنيا يلا شريت شهادتي فيا اكيد حرب عالميه انا عقل الدنيا حيله بعيد عن دنيانا واذا فيا <تصفيق> يا <تصفيق> بوبولي اشكر يومي يجونيش نهني هوني برايو الحلو هني يومي يجونيش نهني الصيدلية و الروهني من عمام العين هي يو حشبه هي قطر حميانا من عمام العين يا شيفوني ولا